باب حروف منفردة تقول في الأمر أخذت أهبته كما تقول في المثال رتبته وفي الدعاء أبعد الله الأخر تعني به الشيطان في وزن النخر وشيء منتن بضم الميم. هذا هو الأفصح يا حميمي والبكرة التي عليها يسقى بالفتح فالسكون تلقا نطقى وحلقة الناس أو الحديد تسكن اللام بلا تفنيد والدرهم البهرج والستوق معناهما الزائف يا صديق وقد نظرت يمنة وشأمة كما تقول في المثال نأمة ولم يقولوا شملة الشمال فلا تقول هو ارض بالمثال والخبر المشهور مستفيض في الناس ما يرى له نقيض والثوب سبع يا فتالا سبعة في ستة أي ما تكون السعة أي طوله بالذرع ذاك الأكثر وعرضه بالشبر هذا الأصغر فتحذف الهاء من الذراع لأنها أنثى بلا نزاع وتثبت الهاء كذا في الشبر لأنه مذكر في الذكر وَأَنِّثِ الدِّرْعَ مِنَ الْحَدِيدِ وَذَكِّرِ الدِّرْعَ لِبَاسَ الْغِيدِ وَهَذِهِ قَارِيَةٌ لِطَائِرِ وَهِيَ الْقَوَارِي فِي الْكَلَامِ السَّائِرِ قَالَ وَلَا تَقُلْ هِيَ الْقَارُورُ وَهُوَ الشَّارَقْرَقُ أَوِ الزُّرْزُورُ وَمِنْ حَمَامٍ عِندَنَا زَوْجَانِي أي طائراني متزاوجاني، فهذه أنثى وهذا ذكر، فرد وتلك فردة لا تنكروا كذاك كل اثمين لا يستغني في الدهر ذا عن ذا ولا تستثني وهؤلاء يا فتى المسودة أعلامهم سود غدت معتمدة كذا المحمرة والمبيضة وكلهم طوائف معترضة وقاصد الغزو هم المطوعة فما لهم في غير غزو منفعة وشدد الواو معا والطاء ولا تخفف واحذر الإخطاء وكان ذاك الأمر عاما أولا وعام الأول تريد ما خلا وهو المعسكر بفتح الكافي مؤتلف العسكر هذا كافي وذاك خبز ملة تقول ومثل ذاك خبزة مليل والملة الجمر وحيث الملو فقد مضى الكلام فيه قبله ورجل آذر مثل آدم في وزنه يشبه وزنا عالما وهذه في يده قازوزة وإن تشأ فسمها قاقوزة وتلك مثل طسة أو كاسيه ولا تقول قا قزة كناسى وما لزيد اللحظه لي أخزروا بمؤخر العين إلي ينظروا ومؤخر العين بكسر الخاء والهمز والضم في الابتداء وبيننا بون بعيد وملئ حبا من الماء لأجل الضمأ والحب بالحائك مثل الخابية ومثل ذاك في الجفان الجابية ولتملأ الجرة وهي القلة وجرة ملآك ذاك قل له الكرة في ذا القسم فضربها رياضة للجسم والصول جان عود كالمعقف تضربها به فلسته تقف وكرة جاءت على وزن بره خفيفة فلا تقل إلا كرة والطيل سان جمعه طيالسه ثوب يزينك الرداء لابسه والسيلحون قرية من القرى وكلها بالفتح فيه سطرا والتوت وهو شجر معروف وبثنتين نقطه مألوف واليوم يوم الأربعاء وافتحي همزته والباء فاكسر تفصحي والماء ملح لا يقال مالح فخذ بفهم ما يقول الشارح والسمك المملوح والمليح هذا الكلام عنده الفصيح ولا يقال مالح إلا لمن يملح شيئا فهو فاعل إذن وجاء في غير الفصيح شاهدوه على الخلاف والخلاف واردو بصريه تزوجت بصريا يطعمها المالح والطريا وذا يمان رجل من اليمن وذا شام وته من فعلما وقد أتى الرجل الشام وتفتح التاء من التهامي أغناه متغير عنياء النسب نعم وقد تنطق بالأصل العرب وجئت من أجلي ومن جرايا وجئت من أجلك يا مولايا ومنذ أول من أمسي لم أرك وقد تشوقت لعمري منظرك أول من أول من أمس ظهر وجه الحبيب مثل فلقة القمر وذاك في يومين قبل يومك ولا تجاوز ذاك خوف لومك والظل للقائم بالغدات والفيء بالعشي في فتاتي قال حميد وهو ابن ثوري تغزلا وهو بعيد الغوري للظل من برد الضحا تطيقوا والفيء بالمساء لا تذوقوا قال وعن رؤبة فرق قد نقل ما كانت الشمس عليه فيضل فذلك الفيء معا والظل والظل ما لم تك فيه قبل ورأس عين بلد معروف وعين شمس ما به تعريف وقد عبرت دجلة اسم علم ولا تعرفه كذا كيعلموه كي وريئ في هذا المكان أسود سالخ احذر منه فهو ينهد ولا تضف وقل للنثى أسوده ولا تقل سالخة لن تجده تفسير ذاك الحية التنين ونحوه أو مثله يكون في شتميل ثقيل يا غداري لك عيا فساق يا فجاري ويا دفار يا خباث للأمة إذا غدت منثنة و بكسر آخر وفتح أولي على البناء والتق للرجل يا لكع لا تقل جاء لكع ولا لكاع وكذا فيها جمع ومن يقل لك تغد أو يقل لك تعش فالجواب يا رجل ما بي تغد الله ولا تعشي ولا تقل ما بي غداء وامشي على صواب القول فالغداء هو الطعام وكذا العشاء وإن يقل فطعم أو شرب قلتا لا طعم أو لا شرب حين صمت ثم الجواب إن لك ابن كل لا أكل بي مفتوحة الآلف قل وهي عصا معوجة من ذاتها وأنت مرء صنع فهاتها يا صنع اليد أو اللسان تلك صناع اليد في النسوان والسير مضفور وللفتاة ضفيرتان وهي كالقناة وضفرت رأسا فنعم البغيه لقيتها لقاءة ولقيه ولا تقل لقاءة بالفتح تخطئ وقد نصحت أي نصحي وهذه عائشة بألف وحائط مزين بالخزف وامرأة عزبة وهو عزب وريطة اسم امرأة من العرب شبيهة بريطة الثياب كذا أتى بالنص في الكتاب وذلفة المقبل أعسر يسر ومثله الأضبط في وصف عمر كلتا يديه يا فتا يمين لا تنقص الشؤما ولا تلين وحائر وجمعه حيران مجتمع للماء أو مكان كذاك حوران وعند الناس يعرف بالحير بلا أساس وتلك فيد قرية والمثل في كعك فيد سائر لا يجهل وذاك قرط وتقول قرطة ثلاثة وأذن مقرطه، ومثله جحر وهذه جحرا، ثلاثة أو خمسة أو عشرة، جرز عمود للقتال جمعه، جرزة من الحديد صنعه، وقيل أيضا حزمة من قتّي. أفتي بهذا وبهذا أفتي وناقة شائلة إذا ارتفع لبنها وهن شول إن جمع وشائل وشول للجمع إذ هن للأذنى بذات رفعي وهذه أكيلة السباعي وهذه أكولة للراعي وهي التي يسمن الرعاة وقد نهي عن أخذها السعات وذامنا ومنوان اثنان ووضع الأمناء في الميزان أما المناف صنجة للوزن ووزنها رطلان فانقل عني أما المناف صنجة للوزن ووزنها رطلان فانقل عني وقصص الشات وذاك قصها أي أعظم الصدر وذا يختصها والصقر معروف ولي صندوق من خشب محكم وثيق وذلك الأمر الذي وصفته ما حك في صدري وقد عرفته وقد مررت بفلان يسأله وما رأيت منهم من يبذله ويتصدق بمعنى يعطي إن قلت يسأله فأنت مخطي والكلب أشليت دعوت نحوي لا تعني أغريت تكن ذا لغوي وإن ترد أغريت قل آست كلبي على الصيد وقل أوست وقل قد استخفيت منك تعني به تواريت فلا تلمني لا تقول اختفيت فاختفيت معناه أظهرت كذا رويت وذاك طرف أو سواه واقفوا لكنه يا صاح لا يرادفوا أي ليس يعطي لرديف الردفا وهو يساوي في السباق ألفا ويتندى ذا الفتى علينا أن يتسخى لم يزل لدينا وقل لقد أَخَذَهُ مَا قدما مني وما حدث لما قدما وكسفت شمس النهار وخسف قمرنا هذا فصيح قد عرف واللحم قد شويته حتى انشوا ولا تقل في مثله حتى اشتوا فالمشتوي هنا بمعنى الشاوي فاسمع كلام قائس وراوي وقد قليت اللحم والسويق فذاك مقلي كذا تحقيقا، وقيل في السويق مقلون وقد قلوته كذاك في البسر ورد قال ومن كلامهم إن عرضا عليك شيء أن تقول بالرضا توفر يا هذا الفتاة وتحمد ولا تقول ثر فهو ينقد وقل لمن تدعو إلى مكرمتي فإن فعلت فبها ونعمتي وأرعيني سمعك واسمع مني هما سواء فرو هذا عني وقد بخست عينه بصادي فقعتها وذاك ظلم مبادي، وقيل بل خسفتها عن النظر لما أصبتها بعود أو ظفر وحقه بخسته بسيني نقصته فكن على يقيني وبسق المرء بصادي يبسقوه وبسق النخل بسيني يبسقوه وذا صفيق الوجه أيل طيموه وقيل بل حياؤه معدوموه وقد لصقت بك يا من صفقا علي باب الدار أعني والبرد قارس بسين بيني والصاد في النبيذ أو في اللبن